وإلى كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة بلتقام طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذراهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَرَفَّنُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ كَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا